Oh. <sighs> Oh. Huk neut voivat I do, جايد الكفار ومنافقين واغلم عليهم القوق الغالبين وما هي مبنة عباد التي أحصلت فرجها؟